وكايبه ثوابه <تصفيق> <صوبة>. وكايبه ثوابه <تصفيق> وكايبه رب <تصفيق> السماء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یوم وَبِالسَّمَاءِ السماعات والأرض. وما Slay! موسیقی